قيم اللي ينذر بأسا شديدا من الذين هو يبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أن لهم أجرا حسنا ما كثين فيه أبداً ويُنذِرَ الَّذينَ قالوا اتخذ الله ولداً ما لهم به من علم ولا لأبائهم كفرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً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 لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقين كانوا من آياتنا عجبا إذ أول الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا فقالوا ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على ذالهم في الكهف سنين عددا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 قوم نتخذ من دونه آله لو لا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم مما نفترى على الله كذبا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 وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ أَنكَهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ جَانِبِكُمْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ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 قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا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 وَأَنَّ السَّاعَةَ لَرِيبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بَنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَا نَدْخُولُهُمْ وانتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة الرابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب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 ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء واذکر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهدياني ربي وقل عسى ان يهدياني ربي لا قربا من هذا رشد ولا بث في كهفهم 300 سنه وزادوا تسعه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 ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أضف لنا قلبه عن ذكرنا والتبع هوى والتبع هوى وكان أمره فرطا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 يُحَلَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ وَاسْتَتَرُوا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ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 كلت الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهر وكان له ثمر فقال لصاحبه فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر من كماله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 أكفرت بالذي خلقك من تراب، أكفرت بالذي خلقك من تراب، ثم من نطفة، ثم سواك رجلا.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 وَوْضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِبِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائق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 وما كنت متخذ المضلين عذراً ويوم يقولون أدو شركاء الذين زعمتم فدعهم فلم يستجيبوا لهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم مبقاً وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما من الناس أي من إذ جاءهم الهدا ويستغفروا ربهم ويستغفروا ربهم إلا أن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 وَإِذ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَتَخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبَ فَلَمَّا جَاءَ وَزَعَ قَالَ لِفَتَاهُ أَتِنَا غَدَاءً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 وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما تغيانا وكفرا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 وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أي بلغا شدهما ويستخرج ويستخرج كنزهما رحمة من ربك.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 إنا مكنا له في الأرض وأتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة.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 قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه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 فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا آتُونِي زُبُرَ الْحَدِيدِ آتُونِي زُبُرَ الْحَدِيدِ حَتَّى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 ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء أن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِ أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَجْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبْرَ بكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسولي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات كانت لهم جنة الفردوس نزلا Kaul din fihal, la ybagun ganha pula. Qul lalu kala al bahr mudad al kalimat Rabbi lanafid al bahr, lanafid al bahr qabla anta fad kalimat قُل انما انا بشر مثلكم يوحى الي يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو